يا أيها النبي اتقل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 ابين وادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح وَلَكِن مَّا تَمَدَّدَتْ قَنُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدل الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمَنُوا اذكروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودُهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَ وَجُنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللَّهُ إذ جاءواكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ غت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ غت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنا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 لا يثرب لا مقام لكم لا مقام لكم فرجعوا ويستئذن فريق منه من النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة أي يريدون إن إِنَّ الْفِتْنَةَ لَأَتُوْهَا لَأَتُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُ بِهَا إلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدٌ اللَّهُ مِنْ رَقْبِلٍ لَا يُوَلُّونَ الْأَدَبَاءَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسيرا واِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا أَمْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور بألسنة حداد، بألسنة حداد أشحة على الخيط. هؤلاء كلم يؤمنوا، هؤلاء كلم يؤمنوا. فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهب. وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ وَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَوْدُّوا وَأَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي كر الله كثيرا ولمما را المؤمنون الاحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين دنو تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أويت بعليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيرا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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تضعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردنا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِذْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي ما من يأتي منك نبي فاحشة مبينة ما من يأتي منك نبي فاحشة مبينة يضع عفله العذاب ضعفين وكان ذلك على الله سيرا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 فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة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 ذِكْرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ فَقَدْ طَلَّقَ طَلَّقَ لَمْ نُبِينَا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَعْطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَمْتَ عَلَيْهِ امْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا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 مطلقتهم ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها فمتعوهن وسرحهن سراحا جميلا يا ايها النبي اننا التي أتيت أجورهن، التي أتيت أجورهن، وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك، وبنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك التي. التي هاجر نمك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين أَدْعَنِنَّ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَي لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ لَّكَي لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك آذنا ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم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 خواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمنهم والتقين الله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 غير مكتسبو، فقد احتملو بهتانا وإثم مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم يدنين عليهم. كَاذِلنَا أَيُّعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين أينما ثقفوا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 بناتهم ضعفين من العذاب، والعنهم لعنة كبيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا تكونوا كالذين آذوه موسى، فبراه الله مما قام.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 فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنْ عَرَّضْنَا الْأَمَانَةَ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَانْتَهَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وحملها الإنسان إنه كان ظنوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب